أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بمن يشاء ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خشر خشرا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم دون انا مع من يعمل سوء أن يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو سارا وهو رفا اسلم ورد يا مولى لنا ومن احسن دينهم ممن اسلم وجاء مولى لنا وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً وَمِنَ اللَّهِ في فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محيطا شبكة